كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا نعم المولى ويا نعم النصير يا الله سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعد جاهك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 تباركت ربنا وتعاليت فنك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا من ولا من جاء منك إلا اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا منك عمل صالح يقربنا إليك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 تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا فاركوعنا فسجودنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل منا هذا الدعاء واجعله خالصا لوجهنا کلی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 مِنْ قَصَمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَفُولُ بِهِ بَيْنَ النَّوَى وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّلُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أبدا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 ولا إلى النار مصيرنا ولا النار مصيرنا وجعل الجنة هي ضارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين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 أنا لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنس وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا ويوم القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابا وأمها <تصفيق> اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وإخواننا وأخواتنا من النار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا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 اللهم تقبل منا هذا الدعاء يا ربنا ليس لنا رب سواك فندعوه يا ربنا أنت الله الواحد القهار اللهم يا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم تجاوز عن عبادك المستضعفين اللهم تجاوز عنا اللهم تجاوز عنا اللهم سامحنا اللهم اجعلنا من الذين صاموا رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من الذين صاموا رمضان ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من الذين قاموا رمضان ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من الذين قاموا رمضان ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من الذين قاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار يا رب إن جلودنا لا تستحمل العذاب يا رب إنا ضعفاء يا رب العالمين نرجو رحمتك ونخاف عذابك نرجو رحمتك ونخاف عذابك يا رب جعل هذا البكاء خالصا لوجهك الكريم اللهم اجعل هذا البكاء خالصا لوجهك الكريم يا ربنا إنا نحبك يا ربنا اللهم تجاوزنا عنا واجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الفائزين ولا تجعلنا من الخاسرين اللهم يا رب جعلنا من الفائزين في رمضان اللهم يا رب أدخلنا الجنة مع النبي محمد اللهم يا رب أدخلنا الجنة مع النبي محمد اللهم احشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداءك الدين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم يا ربي إنهم ضعفاء فقوهم ورات فاكسهم يا ربي يا ربي سدد رميتهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انتقم من اليهود الغاصبين اللهم دمرهم تدميرا اللهم شتتهم تشتيتا اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم ألنا فيهم يوما أسودا يا ربنا يقتلون إخواننا يا ربنا إنهم يقتلون نساءنا يا ربنا إنهم يقتلون أطفالنا يا رب هم يقتلون شيوخنا يا ربنا إنهم يستهزئون بنبينا يا ربنا إنهم يستهزئون بنبينا اللهم دم يا ربي في هذا اليوم اللهم دم في هذا اليوم يا ربي إن قلوبنا منكسرة اللهم أفرح قلوبنا بذمارهم اللهم أفرح قلوبنا بذمارهم اللهم انتقب منهم يا قوي يا جبار يا قوي يا جبار وترى مكاننا وتسمع دعاءنا يا ربنا اللهم استجب يا رب هذا الدعاء اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم يا رب فك عصر المسلمين اللهم يا رب فك اسر المسلمين يا رب لا حول لهم ولا قوة إلا بك اللهم يا رب انصرهم نصرا عزيزا تعز به الدين وتذل به الشرك والمشركين ودمر يا رب عذابك عذابين اللهم يا رب وفق ملك البلاد لما تحب وترضى اللهم أري الحق حق وارزقه اتباعه واله الباطن باطلا وارزقه اجتنابه اللهم يا رب اقطع به دابر الفساد اللهم بارك له في ولي عهده اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنب لنا غفرته ولا هم لنا فرجته ولا كوب لنا نفسته ولا ضال للا هديته ولا تائب للا قبلك ولا ميت من أموات المسلمين إلا رحمته ولا ميت من أموات المسلمين إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا ومصطفانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسمين والحمد لله رب العالمين